وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 ادْرَأَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 سوا لنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وطهيرة أن طهيرة بيتي للطائفين والعاقفين والركع السجود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 ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْنُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ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 ك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلىه واحدا, واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت. لا مَا كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عن ما كانوا يعملون الله.